فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ مُوسَرُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلو أو يصلبو أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال الأويون ثو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا.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 منتق الله وبتغو إليه الوسيلة وبتغو إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا له أن لهم في الأرض جميع ومثله معه وَمِنْهُم مَّنْ يَعْمَلُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِن عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَّا تَقَبَّلَ مِنْهُمْ مَّا تَقَبَّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ